فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكتوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء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 وَنَجَّنَاهُ وَلُوطًَا إلى الأأَبضِ ِ بََتْنَ فِيه العالمًا وَهَبَنَا لَهُ إِحافَ وَيَعقُوبَ نَاافِلًَا وَكُل جَعَمَا قَالِكِ